والذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير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 لَهُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَ قَلِيلٌ أُولَئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلَّا نَاقٍ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّي هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 من البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاء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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ